أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميه أنزل إليك فلا لتنذر للمؤمنين صاد كتاب اتبعوا منه ما يكن في صدرك حرج منه لتنذر به صدرك وذكرى حرج إ ل ي ك م من ربكم و ل ا ت ت ب ع و من و ن ه أ و ل ي النابلسي ء ق ي ل ا ما ت ذ ك ر و وكم من قرية ن ا ب ل ل ا ل و م ا ل ا كان د ع و ا م إذ ج ي ه إ ل اسماء الله إنا ن ن ن الذين س أرسل أ ل ل ي إ م ولنسألن ا ل م ر س ل ي ن فلنقصن عليهم بعلم ى ا ل و ز ن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا أنفسهم, انفسهم بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يظلمون قد موسوعه ك ك ن ا ا م في ل أ ل لكم ن ا ف ي ا معايش ق ل ل ا ما ت ش ك ر و ن ولقد ل ق خ ن ا ك صورناكم م ثم ثم ب ل س ا للعلوم ا ا ئ ك ة س ج د ا ل آ د ف س ج د و الاسلاميه إ إ ب ل ي قال ما منعك أ ل ا تسجد إ ذ أ م ر ت ك قال أ ن ا خير منه خلقتني من نار, خلقتني من نار وخلقته من طين قال ف ا ه ب ط منها فما يكون لك أ ن تتكذر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال أ ن ظ ر ن ي قال موسوعه النابلسي م ي ه م م ومن للعلوم ه م ن ن أ ي م ا ه ع ن ش الاسلاميه ئ تجد قال خ ر ج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم ل أ م ل ا ن جهنم منكم أ ج م ع ي ن و ي ا آ د ل م س ك ن أ ن ت وزوجك ا ل ج ن ة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما اورث عنهما من س و آ ت ه م ا فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره إ ل ا ان تكونا إ ل ا أ ن تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجر ة ب د ت لهما سواتهما وطفقا ي خ ص ف ا ن عليهما من ورق ا ل ج ن ة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 و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهدقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع إ ل ى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آ د م قد أنزلنا عليكم لباسا و س و آ ت ك م و ر ي ش ا و ل ب ا س ب ل ذلك خ ي ر ذ ل ك من آيات ا ل ل ل ه ع ل ه م ي ذ ك ر و ن ي الاسلاميه بني آدم لا يفتن ك م ا أخرج أبغيكم و س ز ع ع ن ه م ا ل ب ا س ه م ا ل ي ر ه م ا س آ ت ه م ا ي ر ا ك م هو ل ق ب ي ل ه من حيث ل ا ت ر و ن ه إ م الاسلاميه ج ع ا إذا ف ع ل و ا فاحشة ق ل و ا وجدنا ع ل ي ه ا آباءنا و ل ل ه أ م ر ن ا ب ه ا ق ل إن ا ل ل ه ل ا ي أ م ر ب ا ل ف ح ش ا س ل ا م ل ه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 يقصون عليكم آ ي ا ت ي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فمن اظلم ممن افترى على الله كذلا او كذب ب آ ي ا ت ه أ و ل ئ ك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوسل لهم قالوا اين ما كنتم تدعون تدعون م ن د و ن الله ا ق ل و ا ضلوا ع ن ا و ش ه د و ا ع ل ى أ ن ف س ه أنهم م ك ا ن و ا ك ا ف ر ي ن ق ا ل د خ ل و ا في أ م قد خلت من, من الاسلاميه ن ل م ا د خ ل ت أ م ت ي اللعلت أ خ ت ه ا حتى إ ذ ا ا دارت فيها جميعا حتى اذا دارت فيها جميعا قالت أ خ ر ا ه م ل أ و ل ا ه م ربنا هؤلاء أ ض ل و ن ا ربنا هؤلاء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 والذين آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ل ا نكلف ن ف س ا إ ل ا و س ع ه ا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم ه ف ي ا خ ا ل د و و ن ن ن ز ع ا م ا ف ي ص د و ر ه م من غل تجري م ن تحتهم ا ل أ ن ه الله ر و ق ا و ا ا ح م د ل ل ا ل ذ ي ه د ا ن ا لهذا ى ل و ل ا أن ه د ا ن ا ل ل لقد جاءت رسل ه جاءت ر ب ن ا ب ا ل ح ق ونودوا أن ت للعلوم ا ج ن ر ت و ه ا بما كنتم م ت ع ل و و ن ا أصحاب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب ا وجدنا أن قد وجدنا ما و عدا ن ربنا حق ف ه ل و ج ا ء ما و ع د ربكم حق قالوا نعم ف أ ذ ن م ؤ ذ ن بينهم اللعنة الله ع ل ى ا ا ل ل ظ م ي ن الذي نصدون ي عن سبيل ل ه و يؤذون ه ا ع و ج ا فهم موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ر ف و ن ك ا بصيناهم ا د و ا أصحاب ل ج ن ة أن س ل ا م ع ل ي ك م لم ل ي د خ و ه واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بصيناهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 ع ر موسوعه ا الكافرين الذين على ذ ت خ ا دينهم ل ل ب م ا ل ح ن ا ة ا ل د س ي للعلوم ن ن س الاسلاميه ه م ك ن و ق م هذا وما كان موسوعه النابلسي للعلوم يؤمنون الاسلاميه ينظرون ل اسماء ن قبل قد ج ت ر ا ل ر ب ن ا ب ا ل ح ق فهل ل ن ا شفعاء فيشفعوا من لنا فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام, في ستة أيام ثم استوى على العرش ي شركه ي الليل ا ر ي ل ه حفيفا و ا ل شركه م م س و ا ل ق والنجوم مسخرات م ب أ ألا له ل ا ق ل ع و ي ه غير ت ب ا ربحيه ك الله ذات مضمون خ ف ي ا إ ه ل اجتماعي ت د ن ولا تفسدوا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا ح ه ا و د ع و ه خوفا وطمعا إ ن ر ح م ة الله قريب من المحسنين وهو رحمته سقناه الذي يرسل الرياح بشرا إذا سحابا يرسل أقلت فقالا لبلد بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا لبلد ميت حتى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 ر س و ل من رب ا ل ع ا ل م ي ن أ ب ل غ م ر س ي للعلوم و م ن ا ل ل ه م ا لا ت ع ل م و أو ن أن عجبتم ج ا ء ك م ذكر من ربكم على رجل من م ن على ي ه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 قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ َ ج افرحي ء َ ك ُ م ٌْ يا ارحم َْ ع َ ل َ ى ر َ ج ُ ل ٍ م ِ ي ن ْْ ك لِنْذِرَكُمْ ُ م َ و ا ذ ْ إِذْ ك ُُ جَعَلَكُمْ َ ل خ ف ََ بَعْدِ قَوْمِ ا ء مِنْ ن ُ و ح ٍ و َ ز َ ا د َ ك ُ م ْ فِي الراحمين ْْ بَسْقَهُ خ ََ ل ق ُِ ف ذ ك ُ و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 أ ت ج ا د ل و ن ن ي في اسماء سميتموها أ ن ت م واباؤكم ما نزل الله بها من س ل ق ا ن فانتظروا إ ن ي معكم من المنتظرين فأنتظروا موسوعه النابلسي دابر ا ذ ي ك ذ ب و ن و إ للعلوم ى ثمود أخاهم ا ص ح ا الاسلاميه م ر قد جاءتكم هذه ناقه الله لكم آ ي ة فذروها ت أ ك ل في أ ر ض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب أ ل ي م واذكروا إ ذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ودواكم في ا ل أ ر ض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 موسوعه ل م ن النابلسي ا س ا إما آمنتم به كافرون س ع ل و ا م ا ل و ا يا ص ا ل ح ا ب م ا ت ع ي ا فأخذتهم فأصبحوا في فتولى أ خ ذ ه م ا دارهم جاثمين في ف ت و عنهم وقال يا قوم لقد أ ب ل غ ت ك م ر س ا ل ة ربي ونصحت لكم, ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوقا اذ قال لقومه أ ت ا ت و ن ب ف ا ح ش ة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 إ ن ه م أ ن ا س يتطهرون ف أ ن ج ي ن ا ه واهله إ ل ا م ر أ ت ه كانت من الغابرين و أ ن ط ر ن ا عليهم نطرا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المجرمين و إ ل ى مدين أ خ ا ه م شعيبا قال يا قوم اعبدوا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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون عن سبيل الله من آمن وتصدون عن سبيل الله من امن به و ت ب ع و ن ه ا عوجا واذكروا إ ذ كنتم قليلا فكثرتم وانظروا كيف كان ع ا ق ب ة المفسدين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 لنخرجنك يا شعيب والذين آ م ن و ا معك من قريتنا أ و لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إ ن عدنا في ملتكم بعد إ ذ نجانا ل ل ه منها وما يكون لنا أمعين م و س و ي ه ا ل ل ه ر ب ن ا وسع ر ب ن ا ك ل ش ي ء للعلوم ا ل ا س ل ا ب ي ن ا و م ن ا ب ا ل ح ق وأنت خير ا ل ف ا ت ح ي ن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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أ ب ل غ ت ك م رسالات ربي ونصحت لكم, ونصحت لكم فكيف اسى على قوم كافرين وما ارسلنا في قريه من نبي إلا, الا اخذنا اهلها ب ا ل ب ا س ا لعلهم ع ي ر وقالوا ن بدلنا مكان السيئة الحسنة ثم السيئة عفوا حتى قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا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 بياتا و موسوعه أم ل النابلسي ق ر أ للعلوم ن أ أ ف ن و ا م ك ل ا ل ل ه ف ل ا ي أ م ن مكر ا ل ي ه إ ل اسماء ا ل ق ل الله س ر و و ن أ م د ن ا ل ح ي ن يرفون الأرض من ل أ بعد ه ى موسوعه النابلسي ه ن ب ه م للعلوم الاسلاميه م ب ا كانوا, ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من كذلك ي ط ب ع ا ل ل ه على قلوب ا ل ك ا ف ر ي ن و م ا وجدنا ل أ ك ث ر ه م من ع ه د و إ و ج د ن ا أكثرهم ل ف ا س ق ي ن ثم ث ب ع ن ا م ن بعدهم ب موسى آ ي ا ا ت ن فرعون إلى ل و م ئ ه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 ف م و س ل و ع بني إ س ر ا ئ ي ل قال إ ن كنت جئت بآية فأت بآية ب ه ا إن كنت من ا ل ص ا د س ي ل ق ى ع ص ا فإذا ثعبان ه هي مبين و ن ز ع يده ف إ ذ ا هي بيضاء ل ل ن ا ر ي ن ق ا ل ا ل م ل ي ه قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد أ ن يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء ا ل س ح ر ة ف د ع و ن قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم و إ ن كنا لمن المقربين قالوا يا موسى فلما القوا سحروا أعين, الناس واسترهبوهم سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون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 ا موسوعه ا ذ النابلسي ع ى ربكم أن ه ل ك ع ل و ك م ويستخلفكم في ا ل أ ر ض فينظر ا ف ت ع م ل و ن ولقد أ خ ذ ن ا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ف إ ذ ا ج ا ء ت ه م ا ل ح س ن ة قالوا لنا هذه و إ ن تصبهم سيئه من يطيروا بموسى ومن معه ألا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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا من سدع لنا, لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز, عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل الهم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين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 و ج اسماء و ز ن لبني ا إ الله ق ا ل و ا يا م و س ى اجعل ن ا موسوعه النابلسي قومي للعلوم الاسلاميه ب ي ل د ن ولما د ر فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما أ ف ا ق قال سبحانك ثبت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل المؤمنين قال يا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي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 ا ل ذ ي ن كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ولقاء ا ل ا خ ر ة حبطت أ ع م ا ل ه م هل يجزون إ ل ا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له ق و ا ر أ ل م يروا أ ن ه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أ ي د ي ه م وراوا انهم قد ضلوا قالوا إ ن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من ا ل ق ا س ر ي ن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 الغضب أخذ الألواح أخذ و فاختار ي ن س ت ه هدى ورحمة يرهبون و للذين هم من ربهم موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا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 سغفر ر لنا ا و ح م ن ا و أ ن س و ي ه النابلسي ل ل ع ل و ف ي الاسلاميه آ خ ر ة إ هدنا ي ك ق ل ع ذ موسوعه ا ل ذ ي ن ي ا ب ل ذ ي ن ي ل ل ع ل و ن ا ل ر س و ل ا ب ي ا ه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل ي أ م ر ه م بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ا ل خ ب ا ئ ف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 الذي له م ل ك ا ل س م ا و ا والأرض لا ت إ ل ه إ ل ا هو يحيي ويميت يحيي آ م ن و ا ب ا ل ل ه و ر س و ل ل ه ا ب ي ل أمه ا ل ذ ي يؤمن ب ا ل ل ه و ك ل م ا ت ه و ا ت ب ع و ه ل ع ل ك م تهتدون ومن قوم موسى أمة ي ه و ن بالحق وقطعناهم ب ه ن يعدلون و اثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ق ا امنا و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى ب ذ استسقاه قومه أ ن اضرب بعصاك الحجر, الحجر فانبجست منه اثنتا ع ش ر ة عينا قد علم كل أ ن ا س م ش ر ب ه م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 وكلوا منها حيث شئتم وقولوا ح ط ة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين تبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم ف أ ر س ل ن ا عليهم رجزا م ل س م ا ء ب م ا ك ا ن و ا ي ظ ل م و و ن س أ ل ه م ع ن ا ل ق ر ي ة ا ل ت ي ك ا ن ت حاضرة ا ل ب ح ر إذ يعدون في ا ل س ب ت ت إذ أ ي ه م ح ي ت ا ن ه م ي و ا س ب ت م ش ر ع ا ويوم ل الله يثبتون ك ذ م م ب ا كانوا ي ف س ق و ن و َ إ ِ ذ ْ قالت ََْ أ ُ م َّ ة ٌ منهم ُِْْ لم َِ تعظون ََ قوما ًَْ الله ُ مهلكهم ُُُِْْ أ َ و ْ م ُ ع َ ذ ب ُ ه ُ م ْ عذابا ًََ شديدا ًَِ قالوا َ معذره ََ ة الى َ ربكم َُِّْ ولعلهم ََََُّْ يتقون َََُ فلما َََّ نسوا َُ ما َ ذكروا ُِّ به ِِ انجينا َ الَّذِينَ فأخذنا ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا بعذاب مبئيس بما كانوا يفسقون ف ل م ا عتوا عنه عنه كلنا لهم كونوا ق ر د ة خاسئين و إ ذ تادل ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة من يسومهم سوء العذاب إن وإنك موسوعه النابلسي و ومنهم للعلوم ن ا ل ح س ن ا ت و ا ل س ي ئ ا ت ل ع ل ه م ي ر ج ع و ن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 الا يقولوا على الله إ ل ا الحق ودرسوا ما فيه والدار ا ل آ خ ر ه خير للذين يتقون افلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انما لا يضيع اجر المصلحين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 و أ ش ه ه د م على أ ن ف س ه م ألست بربكم ق ا ل و ا ب ل شهدنا أن ت ق و ل و ا ي و م ا ل ق ي ا م ة س ل ا كنا غ ف ل ي ن أو و و ت ق ل ه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 ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أ خ ل د الى ا ل أ ر ض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أ و تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا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 م و ل و ع ه النابلسي أ للعلوم ن أ س ا ل ا وذروا س ل ي ن يلحدون في أ س م ي ه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أ م ه يهدون بالحق وبه ي ع ب د و ن والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و أ م ن ي لهم إ ن كيدي متين أ و ل م يتفكروا ما بصاحبهم من ج ن ة إ ن هو إ ل ا نذير مبين أ و ل م ينظروا في م ل ك في السماوات و ا ل أ ر ض وما خلق الله من شيء و أ ن ع س ا ان يكون قد اقترب أ ج ل ه م و أ موسوعه أن ي ك ن قد اقترب أجلهم حديث د يؤمنون من يضلل من النابلسي ل ه ف ه ا د ه للعلوم ي أ الاسلاميه إ م ا ع قلت ل في ا س موسوعه ا ا والأرض لا تأتيكم إلا ت تأتيكم ي بغتها أ ل ن كأنك ك حفي ن النابلسي ق إ م للعلوم ا ل ا س ل ا م ل ل ك ن ف س ي نفعا ولا ضررا إلا ضررا قيل لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها, زوجها ليسكن اليها فلما ت شركه ا ح م ل ت حملا ق ف ي ف د ى شركه ت فلما أثقلت دعويه ا ل غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ا له موسوعه النابلسي خ للعلوم ق و ا ي ي س ت ط و ن ن ص ر ا ل ا س ل ا ه ي ت ب ع و م سواء أ م أنتم ص ا م ت و ن إن النابلسي ذ ي تدعون من دون من ل ل ه ع ا ا د أ م ث ك م فدعوهم ف ل ي ت ج ل ك كنتم م إن صادقين أ ل ه م أ ر ج ل ي م ش و ن ب ه ا أم ل ه ه م أيدي يبطشون ب ا أم ل ه م أ ع ي ه أ م لهم آذان ي س م ع و ن ب ه النابلسي ق ا د ع فركاءكم للعلوم ا ل ا س ل ا م ي نزل اسماء ي ل الله الحسنى ن ص ر ولا أ ن ف س ه م ينصرون وان تدعوهم الى ا ل ه د ى لا يسمعون وتراهم ينظرون إ ل ي ك وهم لا يبصرون خذ العفو و أ م ر بالعرف و أ ع ر ض عن الجاهلين و إ م ا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ف ا س ت ع ذ ب ا ل ل ه إنه س م ي ع ع ل ي م إن ا ل ذ ي ن ت ق و ا إذا م ط ا ف من ا ل ش ي ط ا ن مبصرون وإخوانهم يمدونهم تذكروا فإذا في هم ا ل غ ي ثم ل ا يقصرون وإذا ل م تأفهم ب آ ي ه موسوعه النابلسي من للعلوم الاسلاميه اسماء له الله ع ا ل ح م و ن ى واذكر ربك في نفسك تضرعا و ق ي ف ه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته